كالكولور موشن في كمان اوف وايت اوور وورد طبعا مو برايت اوور يعني الورقه فاتح في الكنيسه وايت في ورقه فاتح في النيل وايت في ايده كاسه ومال في في Zeker, je hoeft. Je hoeft maar een winter die het in Om ik pair het plan Het fiindling maar is Een ziekenh PHIL � Bibel, een kwestie. proudvolgT is een plaats ng ц is فروس الهندول إيه؟ إنه فيه هذا اللي تكون كده إيه؟ سيروك للهماس الفايتر تحت الترمونات الجبان بتتعود شوية برور يعني هو معنى كلمة صفات بي اس إنه إنه فيه هذا المنظر مناصب فايبرز مده جميله عن طريقه كده معينه حوالين الطريق المؤهل دي هادي برينس بينزل اهو Dan vind je de Roly van liksom, toen was query en waar hij blij aan resoligen waar hij morgen van de lang wasper hij weg nu oké voorbij bijvoorbeeld wat de maar كان معتاد يروح الى المجموع عشان يبقى اوكسجينين لكن الدم اللي رايح للاوفر رايدنج اول طبق شويه هو اللي بيعمل بيه سنترال سينوس طيب يجي يحدد كميه الدم اللي هتروح للبعض وكميه الدم للموحدين او الطلاب السيفيريتي او مودرن سكيلز السيفيريتي اوف مودرن سكيلز طبعا زي ما كل انت ما بتديكش حاجه كلنا دايما عندنا سبب ايه تبعني للمدارس واضح ان الدراسي واللي انا كان المودرن ماين يبقى الدهن ومعظمها يروح إلى الى الظن دي ويبقى الدهن اللي رايح للظن هيبقى لين ودي حتحترز لكن لو المدرس دموس سيجير يبقى الدهن اللي رايح للظن هيبقى اللعنة يبقى الدهن هيطلع كتير الى ايه من الفورم رايتنج وبالتالي يبقى الطبيب طبعا عنده يعني سنة. عشان كده في عينين هتقلوهم PS zijn die er, die hebben maar in, het is wat, die hebben er, die hebben er, die hebben er, die hebben تعال شو بقى القبونة من التقصير هذا صف بعدها لذلك البرمواني سبينوزيز بيوصر بيوصر اولا البرمواني سبينوزيز الشباب دي هو أقول أنه صفففل فلد فلد البرمواني سبينوزيز صفففل فلد هو صفففل فلد ما في نفسه فلد يمضى كما جاءت ده جواعي قرعا لما بص فلسنا بيه كده لايب فلقونه ليفاني فيه تحتيه مصر في برس من جمعة تحت السماء والمصر في بص يا أولاد بتعمل ازاي؟ تتفل وتفتح تعمل السباز كده تتفل ريلاكس تفتح طبعين اللي تتفل وتفتح هيك فيها ريسيد برس وريسيد Add the energy and the symptoms Add the energy and the symptoms عنده فاول وانت بسمعه قصة بصنع. دي الواجه ليه لما بيبقى هيجري او ليه لما يعمل لما يعيه او ليه سعط الرضاع ليه بيحسنه فين هو العلاق لما العياده في الاطفال هو الملائكه زرشه وطاعه يكزرش او اي حركه يعني طبعا لما انا بعمل مجهود كده عياط او محارب او قطاع او جري الكاتب كولمين بتطلع ما بيطلع بقى وبيشتغل على القدر درجه فلما تشتغل على الأدريدانش بسدر أولادي ونحصم إيه؟ يقوم بالفضليل لأهو او المسل فايبر بتحت الصمام وتعمل سلاسي روح قفل فتح البلماني الفين بيبقى الطفل قاعد عايد رضع عمل مش عارفين نقول الكاتيكولامين ترع فالكاتيكولامين تروح عامل سلاسي في بهذه السنبولة مصر فايبر تنفر الطريق المؤدي إلى الملمونة الفائدة فلو كان يحسنه يبقى أولاد في اللحظة دي النهم اللي رايح للمنبي إيهل اللي رايح من أوبا رايد الميزين فهيصول هايبوكس شديدة تؤدي إلى سنبول هايبوكس يتؤدي إلى سنبول ليأسمى السنبوليك سنبوليك بيقو صباح هاي بوكسينج سمو الحاجه مكتوب على الصفحه الثانيه في الهاي بوكسينج سمو بيقول لك بتقعد فتره طبعا فتره طب هنعمل ايه للعلاج بقى او اما افصهم زي ما تشوف واديهم بيتا بلوكر een droge infusie die een massa delicaat oplevert. Maar we gaan ook. Dat أنا نفسي إن الرجل الفرايد بقى. أول. من في المعظمه يروح أرباح وطليل نطعة أولاً بدينا حدد القصص دي كلها. السبيريتي اوف ملموريس تيوز سبير ملموريس تيوزي يبقى مدات اللي راح ومدات من في مدات من الواحدة ومدات من من كتير يبقى لا تعبان العكس ما يد بالموناستريوز الدم اللي رايح <تصفيق> بالدم يعير كثير ويبقى العيال حالته أفضل لذلك الفلو في ناس بق ما وناس بق ناس وناس وفي ناس وناس بق كبار وناس بق وسيم. مين اللي حدد البيس سير؟ إحنا شفنا في الصفحة اللي هي يعني شوف أول كومبوننت الموناستريوز كمان الموناستريوز رقم واحد صعب وهي عن كوندنسيشن لبعض مصر الفايبرز موجوده تحت المجموعه الفايبرز وهذه مصر الفايبرز يا ولاد تشعر كده ان هي بيدور فيها ادرينالجيك ريسبتورز فالواد بتاع الفايبرز بيبقى ولو عمل مجهود المدود كان يلعب او يبين او لو طفل صغير يعيط او يرقع الحاجات اللي بتبليز عند ما أديه بكاتي كولامين بكاتي لما تطلع بتشتغل عملية عند النرجيل سECTOR اللي موجودة في الكربن ماص الفايبرز اللي هي تحت فان اللي هي الالمنوفات اللي عم بتسير كل ماص بتنخليني الحلقة دي أو اللم بالعرضية دي تكشف وتقفل الالمنوفات شوية اللي هو التضيق بتاع الوتريه والمواد اللي في عشان ديوليت كامل في تضيق بلر الساعد رايد مجهود 1.0 طبعا الكاتب اللي لما بتعرف الإنسان نتيجه زعل او نتيجه ان أو او عمل مجهود تعالوا نشوف تضيق الكاتيكولينامين اضطراب تسعيد في اول اوقات زاد زي الكامل يعني قدره عالي قوي بيخليني تعضيق والأخير بقى والتنفيس تجابك بقى أو أخطبط عرفة كل حاجات طورة عالدين كانت كلامين أعلى الثانباك وميزي عالدين عالدين يتساولين <تسبيق> ده خمسطاشر ديه على دو عشرين بس ده ستاعد حاجات عشان جلال من آدم المنوب من الإنسان الدواء بالخاني يوصل كنا في نفاسه بعد الجماعه يفضل قاعد <تصفيق> ايه برضو يعني متدايق يساير يعني الناس تقعد تهتدي فيهم بس عشان حد يقدر نموت هاد مش ايه يقعد الراجل يتسكن يسكت كده شويه من حد بس ميعاد وهو كم ساعه وزي ما انت نفسك مش عثيم بعد تلت ساعه ظابط ليه نفسك جديد ودعرو ده عن اللي, اللي عمله أنا يا جماعه أسفل أشبك أسفة shepherd أل أن يكون ألoter وأل فعذا أقول snake وكذل إلا النحاير العالية صعبة شؤ Casable مúde ف Prece متأسان بسه ً تم شما في بي <تصوفت> <تصوفت> <الواللي بنعمل> <تصوفت> كانت يدلعا وأفلي السير والمصف الفائل في المنطقة في السابقين سوف نعمل حركة لك في الحركة <السمهه> لك أفليك لك فردين ولد إزال فاصل أبيل موكسجم أبيل وإنبه بلوكر ممكن أن نسلم هنا وفور الحاجة الثانية في اللي في في القصه ليه البي سي بي لا يعمل البي سي بي ما فيش, فيش ليه يعني لا ببعث منه حتى للميموري باين انه ال كبير قوي كبير يعني غامش مش مثلا خرم بين التوفين ده ده توفين في الواحك كانهم مدمج من قطر الفتحه اللي بينهم اقل جدا يبقى ما فيش شحن يعني فيه مش هدل مش هدل في شورت قوي عشان كده بيشيلها مرمه لا حدادين ولا في بي سي بي ولا كده ولا كان البي سي بي صغير ما كان المرمه عالي ولنا كان البي سي بي وايد ولنا ما كان المرمه قليل في 200 هنا هيبقى 21 في حاجه انتم شايفينها بس البوستمنت كيلد سبجكتد لي في موس بينت بريكت سبجكت ان الاول فريشر فده بيخلي البوزي티브 برضه تقريبا الفريشر اومس بالاقام لحد الما يعني والفيس دي كبير يبقى فين البنت تمام طيب ليه رايت بينت انك ان لوجيك بس يعني هو الرايت بينت في في بس الدامة في الرايط فنتريكي رايح للبالبونالي ورايح للأورطة فنبيع المزالات والتو أول كتس فبالتالي بيهد شوية من رايت فنتريكي الهايبين إيه إعنى شوية تهيدوا في أجابك هادنة كده ونصر أفضل أفضل أفضل أفضل أنا أضبطل واحدة شرقتي تعرفوا بقية البيكتش البيكتشور بتاعت الفانونا هي الولد استطاع الروس وعنده بالعنو وعنده وعنده history of squating فنحن نكتب على شمال الميكانيزم of squating position يعني ليه squating وضع الفور في ليه يخلي الواد يتحسن في الانجليزي؟ عم باقول له ايه ايه ايه ايه؟ ان هو لو ده ليه؟ هتقول اعمل اعمل سكواتنج بوزيشن وتطلع منه فرعين، عاملين ونتكلم ايه فرعين هتقول يا سيدي ان احنا الفرعين King, king of king, of artery. king, King of artery. لما, لما artery, là, king kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, زي ما يكون خرطوم طويل وانت جد في آخره وعملت الهند هيحسنين في, في الـ Pressure في الخرطين هي أعلى فإنما نأورت الـ Pressure يعلى طبوس تلاقي الدم في الفراية بانتر بالبقى وبعض حضرت لك من أورت الـ Pressure عالي عنه طبيعاً طبعاً نخش عن البنور إذا ندي إنهانس البلغ فلو إلى البنور إذا ما نأورت الـ إيه بقى فبقى أثنس قومة تفهمين؟ نولي ناحية التاني راسي كن كن في الإلي و فيمور مع معا كمان لا مش عايز الكين معلش عايز بسكويزي سكويزي, سكويزي الإلي و فيمور او للهينز كلها لها تدوره بلها ويستلان من الكريم عايزه مخطورا يبقى سكويز لما لا بغار باز مصر وعطوز وعطوز كده بقى فهنا برعه كل اللي في اليوهر جدينا والفلسطران في الجارية صحيح جدا هو يؤدي إلى زيادة سبقنا مينة سريتير فبقواه في الأحياء اللي مينة سريتيرنا هعمل ايه؟ كم يجيه؟ يعملوا فنان هدولت في بص الرايت في ده لو بقى ضايليتك يعني في حسبين الرايت لما ضايليتك تلاقي الرين بنفسها اصل الرين اللي عندنا نصف فايبر تحت الصمام هي بص المرايت فانتركل لضايليتك تلاقي الرين بدي تفتح معاك فانا لما زودت بين اصر الدير دي الى رايت فانتركل هذا يؤدي الى رايت فانتركل ضايلتيكشن داية بالإيه؟ Widening لهذه الرنج Relief للإنفان نيبلر ستينوسيس دي أناس الصمام مش داية نعم دا لو الصمام داية مالناش دا لا ده هو فيه شاك مصل فيبرز كده هو جزء من الرائد من لما رائد منك يقوله يفتح فيحسن ريليف للإنفان نيبلر ستينوسيس كتيجة لهذه الرنج أنه جواناً من المصر يبقى أنوات جامنة أرفص عودك زائد زال فتنا أنا روح بالله أرفص واسع الدنيا كلها في الرايت فنبريكن فحصر الديف للبوكس بورش فأنا نحن إيه؟ أنا في الحمي اللي عام بوكس طيب وكلابه إلي باهم بقى الله نقول إيه قولي بس دي بس حته كده يعني في عليها بتقول كده عنده فالو عنده كام سنه نق يعني عنده كام سنه 48 حتى تقول لي ازاي فالو ووصل سن ده الاجابه واي مينس في المايد ده اللي بيسموه بتاع لوكم انو هو البينك فالوت ما يعملين البينك فالوت دلو او بيسموه ايه سياموت لك دي قاعد معانا كده دلوقتي نعملو السيانوس طب ليه هكذا نعمل سيانوس اصلا عندي مايلي بي اس طب هو مايلي بي اس يعمل ايه؟ هيبوكسية بسيطة والهايبوكسية بسيطة ما تعملش سيانوسيس بالعكس يبقى ريسيلسيه بقى هي اللي بتضط وتلاقي لون العيان احمر بينك فالو تاني طب بعدك ايس يا بردي او بينك فادو ليه العيال عنده السايم ليه؟ المائل والماندرس برسلس فهوهه معندهش بقى السايم برسلس يقوم اللي في مراره لعنبولي سايزينيا اليسر وعنده مائل الهايبوكس فالهايبوكس اتبنيه مائل مش هزران بس الهايبوكس هتعمل بولي سايزينيا فتلاقي جوان كتابيني جيل تغوشه اعماله يوم بصه ده شعبه رسلاني فالاسه البينك فاله هو ايه مشكلته بقى خليه يجري لو طلع السل بقى فيه هو جالب تحت بقى طلع السل ايه ده عمال ينهد وكاشف وكاشف ايه زرعت هو عنده اكزيرشيميل سيانوزز و اكزيرشيميل نيسك يا ولاد سؤاله لك ايه المرض اللي بيعمل اكزيرشيميل سيانوز اقوله مين البينك بينك فانوز او الايس يا نوتفانو من هو بيس تنوز ليه لما ايه طب ليه لما بيجيب يبقى سينوز احنا قلنا بقى بيحصل انفليبل اسباس عايش ديسمايل بس, in بس هيبقى سمير شويه بيبقى وان سموزز لما بيعمل مجهود نتيجه الكونتراكشن للمسكل فايبرز اللي هي متكلسه تحت البلوريف بوصافه يعني كده شيء يعني يعني بص سيدي حاجه لذيذه بينا بص الثالث فيه أربعة أربعة anomalies لكن بص أدود Inspection Inspection Percussion مورمان أو قول بص مورمان ليه؟ لأنه أنهي جيمبر اللي كبير رايد ذن وكبير أورا اللي مش قاول مائل رايد ذن فحتى والله ما أتلاقي حاجة حتى مش طاف نيبي بجسر مش ده حاجة قوي وانزال يقول بل لك Why البركوربيان البركوربيان لا يبعث منه أي فرصيشة أي مكان ويهدها البرمائة الوحيدة الشباب في الخارجية بس بسكورتشة ما زالت فأي بقى حلو المرمى المرمى هنا ايه بقى قولوا المرمى ايه طبعا في ناس برضو بوسوا حياتك عمي حقوا ايش بسنفين بحاجة تلني حقوا بيرمون البرمون هنا بيه في السيدي يلني فيه سيديور ما فيه الشباب ما فيه شامل البرمون يلني انت بالمونر ستنوز يلني و بالمونر في, في بر بر مر مر يسمع عن البرمون الاريال مجليه نازل بقى يعني هوا سكن بليفت ستريز وسير بليفت وتعينك مسموع ألوم اللي استغنى تبورد كلها على الشباب كده بالنسبة لديك السريف يعني هو شبب لكن مش في السريف خالص يعني طب هو موش ده طب قول لها جديد ده الساكان ساون ايه؟ الساكان ساوند عامل ايه؟ الساكان ساوند ساون زي ما تقول كده هو فيه بالمونايستينوسس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 طبعا ليه التفسير خلي بالكم ونقول يا شباب هو الاورطه, ورق. الأورطة من المرض القلب ولا جانت قدام احنا بنشوف كده رسمه القلب في ده كده الاورطه طالعه من المرض ده وده صعب ولا قلب ليه لان الاورطه ورقه شويه لكن هنا تمثاله يقول ان فتح في الريفت فيندر ورايت في والرايت طالماً الأورطة بدأ يأتع في Right Venture إذن الأورطة بأمور أنتيريون وبالتالي بدأ يقترب من الجست rule وبالتالي الأورطة فان بهم أرائي من الجست rule وبالتالي الأورطة كومبوننت يبقى عالي إذا كان الأورطة كومبوننت عالي سبب الرئيس يقوله لأنه الأورطة فان والأورطة نعم نير شست وون شوية لديه الأورطة مفروب فيه بالليفت فنتر كيل لا لا هنا فاتح في الليفت ووراية فنتر كيل عشان ووراية فنتر كيلة متيلة بشوية عشان يفتح فراية فنتر كيل لازم الأورطة طريق شويه بموحة تديره أكثر بس في حاجة تانية هو البلد في لقف عالي ولا واضي عالي <تصفيق> <تصفيق> الأورطة في البوست باشور ان الاورد بضغط ضغوط عالي شويه وان الاورد بريشر شويه ممكن يبقى لكن السبب الرئيسي الوقف بالفعل بقى قريب كتير اكتر وبالتالي عشان كده يقولك لك ايه بيقول لك في المولد يكون هناك في مصر اورد كومبوننت لاويت يسموه ايه بقى سكت ساود. سينجل لود سكت ساون ما فيش المر يكون بول لوى دا بيدي يعني. يعني. اللي لوى رواه البخاري هاي الداعي احنا وخلاص ياحبيبي اشتغل صح كيف انت ستي جيش بالاكس ريتشيس بتاع شغف اطفاله معانا الدول بتاع الاسم ايه و ايه انا طبقها صح كده عزيز حد يبقى هاي الموضه صح حد يتكلمها تساوي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 بيدي بص احكم يا عقول بقى برضو عايزك تخيلها معايا بص بقى الاسطره بيعملوها ازاي ادرسوا الفعل ادرسوا خدوا بالكم من حاجه الرسم عايز ابيع الدين شايفين, الأورغة؟ شايفين الأورغة؟ والمين؟ بالموناليكرام يا شباب أورطة هور والمين دا الورطة مين اللي وابنا بينهم ده فالستقس كونتريوكس طب الدام اللي في الأورطة بيه اوكسوجينيك صح فرايح يهجي مع الأعيان وراح حدنا من الى الدابكس وراحوا اللهم بيداني عشان نرى الولد نحن ندين ويني؟ بيهنا بالسينوز انت يا ثانوث لما تقفل طب يا ثانوث هتقفل انت بعد ساعات بعد ايام بعد اسابيع من الولاده الله يعلم لما تقفل اتقفل يزرع عشان كده البيتش مهمسك مش ثانوثس مش دايما تعاقب الولاده على طول ممكن انت الازرع يطلع تشارلين طب تعالى بقى نشوف الناس زمان قبل اللي هو يطلع وقبل الايكو ما يطلع كمان ويتطور الايكو في مطر في تطور كتير عادي دكتور مذهل اجهزه الاوبشن بقى شوف يعمل حاجه غريبه في اجهزه الايكو لا اجهاز كده قدامك بتسال الكم ده ولا ده بدون نص ده تبع الجهاز طبعا عايزين تحمل الجهازه معروفه نص سناب خليفة الرسمة بصبت الأسطار من خمسة سات كلمانين بقول لها في الأسطار وإن الأسطار قددد دي إيس بريشا و دي إيس أوكسش طبعا رجل هل اعتخدت الرسم من فن خليفة الرسم هداخل الأسطار من إيدي من الفيبران فيه فاشطان في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 يبقى في بريشر قصا قصور و ايه, عيني. عيني. إيه؟ لقص عالي صح ده هيروح تاخد في البايبون اللي جاي ويعدي للمضري اقري هيلاقي البريشر في البايبون راي ايه واطي يبقى في ضغط استموسو ضغط عالي ضغط واطي في الفيلم يبقى فيه هاي بلاشر جنيديان تراجرس الواناري فال هذا معناه ايه يا جميل ينتدور عنده ايه بالواناري يروح الراجع طبعاً راجل واجهة عبدالرسطرة كده هو شايفها انظر سكين سكين وتلابه كده سكين بسيطة طبعاً عمد هو ده طيب يروح راجع بالأسطرة تاني الـ Red ben. يقعد يقضي كده بالأسطرة كده يروح ايه داخل الـ f f أنا يبقى عدى بنين من فيه السنين يروح راجع بالأسطرة الـ Red Bin يقضي كده ويلعب فوق الـ ده المسطرة راحت بالأورطة يبقى كل ده وده على كده يروح المسطرة في الـ Red ben. يروح بالأورطة يبقى فيه مفرأيك هو هكذا طيب لو دخل في الأورطة هيبقى الدم في الهورطة باروين اوكسوجين اوكسوجين في الهورطة باروين اذا استطيع تشخيص الفلد بسلكة الفلد بسلكة الوضع نصح على سلكة لو انها فنحن نكون خلاص كده وبعد الفلد طبعا الديكو انها اصطرق الفلد هذا اكتش مهمة انها مقراري لكن الديكو قد مخلص مقراري طبعا هنخلي الديكو بقى بيع في الكورونايز لا ولا اللو بيكسي الكورنر عايز اصطر أو عايزه السي بي اتش 1 او سلايس سي دي انا اقوله او بنقول يعني كل اعداد نوت حاجه طبعا دي حاجات فيزكس ممكن بعد شوية اللي بيجوا يتحدد ده سهله يلا تابع معايا ايه بقى هو كويس جدا دلوقتي كويس جدا الوقت زيك عارفين طول ما الدكرس ايه موجوده الدكرس موجوده دلوقتي حلوه الدكرس قفلت اتنين فاكتيني دايما يعني عملوا دكرس بس يا حبيبي الدكرس بدون مين ومين الأورطة والبالونه اللي دي هاي فلوس شنط ما ينفعش عملوا دكرس زي الاولانيه عشان وصل انا بقى بالمونالي باورمة بكالسة اقام بميك دير وهاكف نوش عام فيقولك لا انا بقى ايه اقصتك في الاسمة في, في عملية اسمة بلادو ايه بلادو يا اخوية قلت بدل ما وصل الاورمة بالمونالي فانا ايه اخد من الاورمة والبلادش من البالمونالي وصلهم ببعض فاختاروا مين لو تاخذ بدل كده فيه كده جوز كده مرسوم عالدي اه جوز مرسوم عالدي الليفت صب ليديم والليفت بالمره يعني هو وصل الليفت بالمره الليفت صب ليديم بس يعني هو كان عمل جوز ارطغرل ادي شارع صلاح سالم وادي شارع خليفه المره <تصفيق> شارعين كبير لو انا وصلت لما بينهم الشارع ما بينهم عمال اثنين الشارع ده هيدا فيه هاي فلوك فاقولك لا انا عايز احل المشكله شويه بشكل اسهل خد فرع من صلاح سالم وفرع من خليفه المأمون ووصلت لبعض وبرضه اكتر من احتاج نقول ان الفلوك بسيط شويه هو هين عمل كده فنتخافى هنا ان كان هينضبط بالليفت صب الى الايه؟ الى البلغوانري هذا يحب شوية من السيينوزيز وكأن عملت له بي دي ايه بس على صغير شوية بس طب ايه كنت العمليه عملية في الواقص بقى عموله والقصة دي كانت زمان العمليات دي فاتش بتعمل دولة. كانوا بعملون زمان دي لان الطفل كان يتولد عنده فن الطفل بيت عنده فن يلاقوا ايه؟ نقص في الكدول اللي عنده فن يبقى عايز صوره عايزين يعملوا له عمليه بقى مش هيعرف يعمليه عمليه نقص صغار في العيله دي كده اعملوا له فكان يقول لك في عمليه فكان يعملوا له ارتفيشال بي دي اي قلنا عليه طب ايه هو ده اللي تعمل توكسيدنت فايقوم الولد حالته اللي عمد الحسن ويقوم الولد يكبر وينمو مش كده وبعد الخبار حضرتك هاي الولد كان عنده خمس ست سنين كده وعنده بي اس هكليه مع مرور الزمن يحصليه بالواناري عالتريوليس فوس الكلمة الديميونيشن وعنده بي اس يبقى الواد الملكونري البارترولز مش واجنه على اللوك فلوك فبات ادينيويتشه فيقولك اعملوا بقى اطفيشه الميجي ايه زود اللوك فلو على الملكونري حاسب اكثر جيشه طب وبعدين ولما الواد يكبر ويبقى عنده ست سبع سنين ومش لوك كده لما احمله دونق كورليكشه الكلام ده بقى دلوقتي مفيش بيتعلم open choice, total correction theory خاص عبوري الخاصة لات العمليات في مهات عمليات حبيبي المايكروسكوبيك يعني فيك راحة بالميكروسكوبي الوقت يعني ممكن اجبنا رد بيسل صغيرة وانحبها فبعض في نوعية الناس كله بالتدريب احبونا فانا اضغط بان الفانو انت عملوا وهو لسه انفن والعملية ايه جميل توتال كوريكشن كامل أعماليها قبرى الوقت طبعا تقول يا بس عمليه خطيرة مش كده عمال هلواء ماد خزمة يعني ما دي واحد خدت عين فال في اول يوم يقول لك ايه لا خار راح فال اللي أعمل في الوال طب قلت قلت لعملوا عملية بقى والله عمد الحق هو الواتف مدفع دي طب شكرا <تصفيق> <تصفيق> الواتف عدم العملية هو بقى طبيرين خاص بودي. لكن انا بعد عمله بقى بيدي ايه والواد يبقى كويس ويتحاسب ويتعنده سبع سنين كده الواتف برضه خلاص خاص بقى طبير الواتف يبقى طبير سبع سنين ايه يعمل العملية يموت فاسع انت بقى في باله شهرين ما يخلص من عندهم حطيت انا ومين بقى علامه بس عندهم اهوه مره اهوه مره اهوه مره اهوه دي فلود تريوليش. فلود تريوليش في مرض اسمه فالو ترايوليش. الفالو ترايوليشي بصوا في على اسمي ما هي مكوناتها؟ ما هي مكونات الفالو ترايوليش؟ مكونات الفالو ترايوليشي يا شباب هي a c و P-S مسيرة يدهمة بص على اسمه تخيل a s بص الدم اللي نازل كتير على رايت بنت وبين بسرنا يعني رايت بنت اللي بيهو دم كتير وتو سكة و الدم و مسلوطة بصيب رايت بنت اللي هنا يمراجد جدا جدا جدا جدا حلال. والضغط في الرايت صاعد وظهرت very hard اتخيل A-S-C-D بيهو دم, دم, دم, دم, دم, دم الرايت الرايت وفي فيش اس تحت ده ايه ده؟ عشان كلا بيقول لك بصها على راس ما بتاقي بتاقي فالو ترى ماذا يحدث؟ الضغط يرتفع فرايج سايد الضغط يرتفع فرايج بي فيرتفع أيضا فرايج بي تتوب الشرط ايه؟ بتبقي مرسي فرادي بيه جميل جميل ساينو سيلونس هنا جاء اون توب اوفر ريبس شانت وده بيحصل بعد سن 30 ناقص هذا الاي يعتبر الازيد مينجر لأن الايزيد مينجر هو الريفيرس اوف شانت التوب اوف ربنا اللي هنا الشانت ريبس مش من البيرمونال اوبوتيك ده من البيرمونال سكيلوف زياد لاحظ البعيد من البلمونة ليس لنوزيس راح عيني في إخبار فشاطة في عكس فمينها ها ها ها ها ها فيما واحد راجل يجب تتبريده لديه مص وانت بقى الحلقه قدامك ايه دلوقتي الحلقه الحلقة قدامك فلو فلوان بص اعمليه شعب الهيسوي يعني وان العيان ده انا هتخيل هو فالو الترالوجي ولا فالو ترايولوجي انت بعض مبعض ازاي؟ ايضا طبعا يبقين في نفس المرهب بس ايه الواضح؟ الراي في الدريكولار تنصيش العنيفة في الترايولوجي طب الترايولوجي دي كمان سنة A right side pressure فتلاقي اتنيك منتزو كونجستن هل يقول لك يا رجل دلتا بص عميك فينزل فانا كبير تقول له ايضا كبير التريوليجي بيبقى عن المجلسي بيبقى ها كلام ذلك فانا عبشي سفي واحد مرة بأعني السلوات التريوليجي انا دلتا تبنك قالوا يا رجل التريوليجي اللي بساني فيه ما تتواليجي بخراسلات لا انا بخير التريوليجي انت عرفه زيني انت بص عميك دعوك وانا فيما فلود بنترولوجي <تصفيق> إيه بنترولوجي؟ هو <تصفيق> هو فلود بنترولوجي ومعاه إيه السيبي طب يعرفوا الإيه الإيه إيه السيبي ازاي ممكن يجاب الإيقر وساعات يجاب إيه السيبي يعني يجيش تنصو فلود عادي يترامش يجي يفتح في العمليه يلاقي اسم ادي عندي ايه اختل 3 هذا في سي 1 يلا بقى قصيره جدا Die is also Je het hier van het handel. Dan Dan heb heb je de ouderen. je de ouderen. de de de de de de de de خلاص انا خلصت فلوكين الباب فحر فيه فلوك فاضل فيه في و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه I'm going to ik zie hier, hoe zou het? Het is in het intrinsieke septum, het is in het intrinsieke septum, maar ook in de directe dimensie van de asfalt تعالوا نقول البي سي دي اللي في الماسكلر البي سي دي سي دي اللي هو الماسكلر بارت ده ايه دي مسكو هو لو في خرم في الماسكلر بارت قولوا بقى بصوا ال ال الماسكلر بارت بتاع السفه هو جزء من الفنتريكل بلس. نفسه جزء من الميوكارديا فيقول لك يا المريد الفندري بيوم قابل السبطة بيوم قابل معاه فالخرب اللي في السبطة بيقفل أسناء السستور بس هؤلاء يأفل يأفل في الناس السستورة اللي بتآخره بالعاقل بالعاقل شوي سببكو له تكليل سنفتوه شوي مع الكارب هي قابل هو الهاتف يكونوا بيوم مع الهاتف وبينا في السبطة فيم المرمر يسمع مش بان السيستوليك اه ولكنه في اللون من حد بيت صوت سالوها لانه هو الفيس بيه ده بيبقي رفايه عقوي وكل ما كانت الفيس بيه بين النوم صوت اليه المجمره بتعالي بس ماناش بانز اه انت مثلا غير السيستوليك حاجه كده مش بانز ده اسمه روجرز الديزيز روجرز الديزيز بيقولوا دلوقتي لما بيكبر في السن السبت <سيطل> بقى الباص فاينر بتاع السبت 200 ان الله تدخل وتدور فالخرب بتاع البي سي بي عشان كده ده بيبقى حاجه كده يعني اي كلام بس طب ايه الخطوره الوحيده في هذا الامر اللي عارفينه ولا الاطفال <سيطل> انفكتد <السيطل> اندرلايت <السيطل> يبقى الولد ده أنا مش هعمله أي عمليات أنا هدبره بعد ما وهعمله بروفيلاكس اجنين استديو كرامات ليه ايه بطاطا وعصير ست كده بتاعها واحد واحد بلا اسمه روجرز اللي يزيد ده معندناش نعمل ده هو بقى للبنترخص البنترخص هو اللي مرض يعني تتبع بقى معايا الرسومات لاخر البنترخص هتلاقي دم يا دكتور ينط من لفت يروح ليه من راية تمام همان راية بيتر, هم؟ بيتر كده دكتور هيروح من دم كتير لو من دم كتير يروح فين لللم ده من ايه يا شباب بيليستورا يبقى البليسورا هي كريز او تيريا في نور الطارق الدم يا جديد شايفينه لافق إلى اللفت إيتريا بفنين فيه إيه؟ هاي نتيش وعش الدم بقوة من خلال ريمائي في دلت أسف معدلين ريمائي المشبوكات يا جميل النتيجة تبقى إيه؟ مش هنالبسال آآ هنا فعلا مش هنالبسال الدم ينزل ويعمل كاش ابلاط على Pop leve فيعمل lift V غير Pull liver don't you think so that so he is خ questioned عشان الناس اللي هي يضيح ابا الدين ما عن ي動 بليف أضافه بشكل نعم نفتيني في ناتيش أنت نفتيني كاش امترات سوء من ترقفان فانك ينزل عن نفتيني كاش فون يولوبا ناتيش أنت هو اس اسميه على الناس نيجرات رأس من ماذا يحدث بالبنوانا بي تراشر هيعني انتبه بالبنوانا لكوليسورة أولاد بتعمل ايه؟ بالبنوانا لكوليسورة شو عندها باضي في داخل بقى كتير يحصل باظو كونستركشن في البالونري ارتي بي بيحصل بقى المورفيتشن والضغط يعلى قوي في البالونري ار في ناس بقى ناس مش كل الناس بريشر ايه بالدوت <تصفيق> فرايد <تصفيق> مين اكسين الليف والشرط العكوسه ويبقى هنا سايلوس هنا الشرط عكسي والبوب اوف طبعا <تصفيق> <بيوردينش>. تبقى هنا <تصفيق> En die het jubber, het jubber, het jubber, het jubber, het jubber, het jubber, het jubber, het jubber, het طب اقص لا. لا. كده السيستول لا اقول لك في واحد اقول ايه انا شاف من فيه السيدي عمل فوليوم لون دلوقتي عمل الالتفات على رايك ما في اقول ليه لما هو ده ما هو مش فاقد من اللي يفتكر رايك ايه رايك اقول ليه ايه يا عم عالسيستول حبيبي ما هو الفوليوم لون هو ضياستول الجوده و اكسسيف فيلين فينتريكل فيل دايا الدم ينط من ليفت فيرايد بينت 62 في ديستول نقط 26 بينما البلمونري فالف مفتوح وكان الدم يمر مرور الكرام من الليفت فيرايد هذا لا يمثل عيب ويمثل في حالة واحده بس مش هتيبقى الثالثه زائد وكده نحل الموضوع صباح الفل تعدي ماش عن الوسطى داستري اكزايليشن الواد بيشتكي من ايه داستري اكزايليشن احنا متفقين على قاعدة خدناها في الجست النظري رحمه الله كان يقولك ايه البالمونري ديناز قنجيشن والبلمونري ديناز وراء واللي سموكه ابتدى يعملوا ايه في الانسان يعملوا في الانسان يعملوا داستري لإنبليسر والماني ياسم موجيشن والتدخين بيعملوا دولار اللي هي الورار متوفاش ديس فانشن ثمين مضموا مجرد ده فالوقت يقولوا له ايه نزلات شواح بيكتيره أو جسل طيب الولد ده برده ممكن تساعد لحصول لوقا كارت الكابون طب ليه لوقا كارت ما هو في ده المناطق من فين بتاع لو اللفت بين الملايين رسل سؤال لو اللفت بين الملايين شوية جامد شويه حاجه حلوه يعني كده سيديين شويه لا يعني هاط فيديو في الاول لفت و براييين نفس الكلام لا لفت برايين ممكن ان يلفت فيديو و هذا طيب تعالوا عموما خش على الاكسده الاكسده بتاعت الوقت ده برومينت شويه يعني عادل ابي برومينت يعني قلنا أنا بشتادي أقول إن هي رايفارداني إذا ما يعني هي برومنان عسول رايفارداني بزناشة ما هي برومنان تنصح بعدين الوقت, عن الوقت عنده سريني المختار ليفتو بارستيرنك طيب الواد عنده علمان البلمانري رايفاردانيش دمان بلالبلمانري أريان في أفلساش علم نسخ عنه نسخ طبعاً الهير مره بحادث ولا حرم فاتس سوره وأرشق لأول المرحب يأخذ حلاله يأخذ أهل لكن الس بقى إيه جميل والس دون أول في المرح يقومونها تلاود شويه we zijn in provincie, we zijn in de provincie, we zijn in de provincie, we zijn in de provincie, we de de بالتسلسل دي كمان، إذا ما سلكت التسلسل، أخر المونجا، أو المونديز، ايه إيه؟ إكسس البلطفروف من بيت الطوحة، تحليل استان. يبقى لي في الاول تسلسل، يعني لي الأورت في كمونة، والبالموري كمونة تبيع مع بع بعض، لي البالموري كمونة في أخر، في اكسزم برد في نور فهم برد في إذا ده يسكن خد نفس يا لما يقول نفس ما سيحدث الفينس رتير على رايت سايد زيد فياخر فيأخر الملمونة لكبونا تأكدر ومأكدر فانت تسمع عيان على الملمونة الإيريا في ذلك ساوند يعني منكس يعني كانت مصدر ايه خدنا فاسويت في اديس سبيت ما اقصى وضوح اسمها وايد سبيتلي قلنا كده اتعمل ده الصوت على ايديا ين والقضيه الموضوع مش مهم تسمع سبيتلي بس أنا حساب والله صار شاء الله بأس عاروز باي مخش باب يكي على ال يو عبت تبأس سرير على الهيب السرير يعني أنه هو سرير نعم يبقى يسير INVESTIGATION ترى تسير INVESTIGATION Investigation Investigation Investigatie. in Investigatie. Yeah, Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. Investigatie. ترى ايه اي كلام فوزه دكتور عايز اعودته على حاجه البيي سي دي في اللي هي مو عندك عامله ازاي النص الاولاني في اللي هي مو ده اسمه بيي النص الثاني مش اسمه بيي سي ده اسمه اينزين مانك معنى اقولك البيي سي دي في بتكلمنا عن نصر لكن انت شاطر عكس خلاص مبقاش فيه سي دي خلاص بقاش اينزين مانك سهول ده موضع تاني خالص فيه. فيلا هنحط الأسطرة في الفيمورال فين وتكبك هنوصل يا اولاد رايت فيري وساط على الرايت صح كده يا اولاد صبط الأسطرة على ايه على الرايت على الرايت ليجني بريشر ايه جميل عالي الاكسجين عالي ليه فرات عالي والله عالي جاي داخل بالبس هدعس بالاسطره على نفس انا نفسي إينا في ايه بيس يعني إيه كده؟ لو الحال سبيل وطبعه هما بالعفاق الهيب وحده ولده هاي فلووشن يقول له الدين بتاع للفولي بلود عنيف عنيف تصدق والعياد هيبقى عرضة جديد جديدة جديدة عرضة جديدة للإدوكار فأنا قرأنا لا أسمح بديس دي شميل يعني نقول يكون عليه في صايت ويعمل يدي المكاربات سمع ندس بلوجر إيه فيه يعني فيه إيه إيه فيه إيه مو من بروسيسيس كده يفلو فيه هدت بتاعه إيه يا خطه في الكارديا سموها بالكارديا البيشيطه في البروتوكول هو هو سي السؤال ده البلاح يا بيتكلم يا بيه جهاد هو بسم الله في سؤال طب الوقت وهو عنده بي سي 2 اعمل بروفلاكسس اجينس ايه؟ فتلدلوا الريفيلس دي اعملوا دروفلاكسس ولا لا داعين يستمدل دروفلاكسس فالدائك دي <upside down> حالة معروفة انا عندي عامل ايه؟ اعمل شو بالك احنا قلتها هنعرف ايدو كارلاكس اي في القلب صمام دعبان شنطة مموضة افلتها ما افلتهاش غير صمام لعد في المكان برضو ايدو كارلاكس فاكسب انا هقول لك دينا بنفسك لا من بد من البروفلاكس يستقبل طب لا ترى بي بيه دي انا مش شايف من مايند بيه سنين اعمل ايه فولو اقط فولو اقط ده ايه هيحصل ساعات بيتر المرض مسلف المركبات ساعات بس مش كومن من الوجه الماسكولا هو اللي بيتر وعند تابعه خير بس دون ما انت بتتابعه بتعمل ايه الخلايا النخاعية الميني سبيض نوكل بيت صواني لحظة موجودة الخلايا النخاعية الميني نقول سي بي هاي فروشان في دي هاي برشة بديين هناك تقبلان شديد البلاب هذا بي enhancements implantation أو زي организм كمان إنتو كابيان زين هيدس في نوكرات سواء سند بيت مزولة يعني مثلا بالمعلومات كل عامة البي بي شكون نفس الأخير مقارنة بين بريشة بيدي أديين ماسيين لكن البي سي دي عندك موسك خال بي سي دي اللي كان اللي صفر بيدي. أنا قوي. واد عنده بي سي دي وخارج عدسه راح دخل استيف. فالاستيف دخل على الست ده من يناطق من ليفت بنتك وروح باخد سايد تلاقي الورجانزم يروح من في الريت منشيط من البلاند في الريت خلاص تقلق الحين لدي لما بيرشق جوة اليد طاق ده ممكن يعمل لك خراب سمعت واحد عنده أبسس في الهار الريت سايد ده عنده أبسس هو مش أبسس سبحان الله, الله. يعني احنا في نعمة المستشفيات ما وشباب وأهل صويا ووو الواحد يقول ما هو شبله يطلع عندي عادة نعيشه أو بعده بس قبل ما أجيء من عيشه في الأسيري أنا أجيء من عندنا احنا بقى بالنسبه لقصه البلوك ده خلاص مفهمه الامر الى الله بكره مش كدا في عصر العصر هنجيب قويه قصير محتاجين يعني بلوك الغرب ومن اين وشويه القد ومن ان شاء الله طيب بالنسبه ليه الحصص بقى يا بي بي بصوا انت احنا انا عايز اعمل فرق باد اللي انت كده اولا انا انا بدات اقمص سبب عدم النهارده انا عاوز يعني فأنا عايز اقول له ايه وبعدين بصوا خلينا في بصو دا كده بصوا احنا كان إحنا احنا بيبقى دايما كل ساق كده بص التاني بيبقى الناس يعني دي ناس كتيرو كان هاسمع و مش يعني نسمع ناصر يعني يعدون واحد دي او عشان هو منطغر دائما يتبه لك فانا عايز اقول يعني يعني مثلا هو, هو في حد فيكم الله راح في العين يعين في حد راح في العين <تصفيق> للانظر لكن دي ناس باعوا الكريفة صح؟ كم واحد بقى دمين. نعم نعم نعم نعم فهو بصه بقى هو الوضع ده انا كده بعزة في بالعرض يعني ايه الخليفة انا لو رحت النهاردة انا بشور انا انا قبل ايه مصاب تلاتين نفر وانا لا خمسين وتباحك مثلا 70 وانا قاعد عند جوزيل واقع على بتاعه البل الكلام ده, ده؟ أحرق. أحرق. ومعندي. ومعندي. ومعندي. من, من اول السنه مش عايزك كده بس بقول ليه كده لان احنا اول كنا احنا بدانا طبعا بيطول العدد عملت حساب ثلاث مواعيد ناقصه الأمور كان برده غايه شويه بتقدروا تلاحظوا مع بعض ما بيخلصش بعض الاوقات للعمليه ليه جدا وانا بعمل دي بيهنا ودي هنا ودي مش مشكله ليه على اربطه فعاليه كلمه من الاول خلاص انا كان اشيل عامل ان العدد دلوقتي انا بقعد معاك حوالي 4 5 ساعات يعني يوم بيثبت ويوم بيثبت وصعنا المالك أقول لهم فأحشي أقول لهم أنا أقول لهم أقول لهم بس أبيني عافل فأقول لهم نبي كمات المالك المالك مجدين طبعا ناس عايز لا يتنجل بفيدة ديه ناس فنعمل إذا نعمل العين أصل العين الوقتي مش نافع فيه المعاد الأولاني لما اضغط والمعادل بتاعي الأولاك ده, ده بالليل ما هو مشافع معايد بليل يا أولاد ماضي بليلها مش قنات أولاك بتذكر يعني وبعدين احنا في العين نحبينا في احنا نعمل بالمعادل مثلا الاسنة والاسبعة نتضبط الشمالي عشان العياد دي نتفيد 8 نسا والمراهن فاحنا نتخاب العين هو اللي بتعصير قصر دويوم حد ثلاث خميس هنا هيبقى عبا سبتني مع مرة معين بس في الساعة كم بعد؟ ها وصلتوا في هتبقى برضو بعد صلاة العصر اللي هو ايه؟ بس بعد صلاة العصر صلاة هو. شو اللي انتي؟ شو اللي انتي؟ شو اللي انا عارفه اللي هو الحصة في الجري هنا. تقريبا تأريداً على البعض تخلص الله أنا مسكة بمسيحي إيه؟ أعبس كده أنا أعبس كده فموكي تقول مسلاً شخصة والخمسة إيه؟ وطير وطير وطير وطير وطير مش ما هو العين زادت وطولين ورد مش نافين عن هو هو عين ما هو دهتون فيها المحادثات تقوم، هذا في مكان إلى سعيدها نعمله، بس هو كان حاجة ما نتكلم عن عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، محبوب عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، عقوب، والعين <تصفيق> يبقى ماذا ما فيش مرمان؟ هكذا ما فيش مرمان؟ لا بو سنوك الجنيه من العيدان من أخر انتو سبعة وهو اللي احنا بتشتين عليه هو لكنا الحال لو انتو عزيزين احنا موافق وهو للبعاد بتاع صباح الدين ايه مع صباح الدين اصلا احنا قولنا ايه ستة والديني سبعة زيني وارديني تات باية فبرضو نعود حاجة برضو بصراح بتخلي كنا بساعدة بادرين ومعادة ما أخرى شوية اللي عايزين كنا اوحو بطيبو بك مش كده بسوط كده كنا اوحو ما هو الخمسة ما دولي خمسة ما ستة مش سبعة ستة حلو عشان ناسي البنات ja, dat is het. Dat het. Ja, maar we de herfst, in de herfst, in de herfst, in de herfst, in de herfst, in de de herfst, in de herfst, in de herfst, in de de de A gente vai fazer a primeira vez ook in de jaren 1970 hebben we nog Het is het I'm going to go to the house of the انا وين تو ويتني اوك Ik heb er een paar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 يعني هذا الناس هذا مصطلح من المدرسة عسى في مشكلة أنت ضرب عسى في عجز حقيقة في مشكلة يا مم أين في مصطلحنا في بحث مرة أين في أنا أعرف في واحد أنا أعرف شو بسلاهي أنا حاكي ليك أنت ضرب حصص العادي مش دي مش دي نظر العملي مش دي نظر عادي دي ثلاث دول اصلا ثلاث مواعيد خمين في وكده هيبقى فيه معادن خمين في الغرب اللي هو بعد صلاه العصر اللي هو شرف ايضا مش خمين النظري بعدين العاملي ثلاث لازم والعمل عشان العدد والعمل يجيب شويه لما نعملي ثلاث مواعيد يبنى الجوة الخليفة خاروس اللي يوم الأربع في ساعة 3 ونص بالصدر أروح بادي على طول كذا هو أخلص أروحي على بادي فيكم والمحصة ليه يبعدنا ماته من حدود الكلام بادي بعد العصر حد البلاد جميس وهنا 7 2 4 الساعه 5 وشويه يعني الساعه كام 7 في 6 ال 6 يعني ما 7 5 يعني ماشي بقى بص لما صاحب بيتي يكون هنا وقع الخمسه بيدي السته ممكن اتفق عايزينها السته بيدي سبعة ما مفيش مشكله انا ستات عشان اشترك معاك خالص هيعني التانيه بس تقول ايه خمسه هيدي السته وبعد كده بس انا مش قلت ده هو ده ايه الاربع في الخميره ايه بليني يوم الاثنين اللي جاي بعد صلاة العصر مباشره بشرة اشرح ايه؟ من اليوم بعد صلاة الثاني كده على ستة ونصف من كسة ونصف وفينا كسا الصلاة وفينا كسا الصلاة عشان نفاش لابد هو يوم الزبت السفر الأولين لابد لاش نعرض <تصفيق> طب حضرتك انا كلمت عمو بيب الساعه 12 بالليل قال لي مفيش حصه ابوك طب <تصفيق> يعني بعيد كلهم 10 بالليل طب ما ما تقول يعني يعني يا جماعه وصلنا في ناس في كتير حد مش شغال 4 عايز عايز بالنسبه لامتحان الاطفال اللي هو في الاسبوع اللي جاي في ناس هتمتحن يوم الاثنين والثلاثه خلاص يا زلمه احنا بقى طول الاسبوع اللي جاي يوم الاثنين الثلاث ممكن احنا يعني هنتلجع شويه في بدايه الحصه بحس يعني انت محاوله بس انا ايه البكره بقى على طول بصه كلمه واحده الثابت اللي قاعدين يعني الحصص دي شكاله الحصص شكاله في ناس فيها معندومش اطفال هيجي يشتغل عادي وفي ناس عندهم اطفال هنستنى يمكن يقدر يخلص بدنه وييجي في ناس مش هيقدر خالص ايوه كل دور هيتجمعوا حصه احتياطيه اكسترا تستخدم العاديه في الكوره المره الخامسه فاضي عشان ايه ما تقولش باي يعني يعني الاعاده الاخبار الاسبوع اللي جاي مش عايز يحضر في نهايه الاسبوع الجاي ولا الاثنين ولا الثلاثاء يحضر السبت اللي إليه الرجيدي في معدنه انا السابق ما أفعل شيئا السابق أجل السابق أجل السابق أجل هو أنا أعمل سبور بيكبار كسا الجاية لأنه في الله على كل مكان يبحث الخميس الجاي، عايزين عزيز بدل أعمال الخليص الجاي السابق ليه عشان في مش عارف عايزين يعملوا ثغرات ليه عارف يقول <سؤال> في امتحان فقط لسه بعد الامتحان عندنا صعب خلاص حيث انت في امتحان بلوق الخميس الجاي على إصدار الخميس الجاي أطول من السبت من الجاي من أطول على التوكل السبت إلى ما شوف الخميس السبت لا أقوى أشد مش أشد مني والخميس الجاي نبي نتعامل له ما فيش حاجة صاحبيكوا على بناتها السبت السبت الجاي أوك بعد كده الحمد اللي يدينه التلات اللي يجايين هدينه مش دور من اللي, اللي عنده أقفال ومش عايزين ينا يتنيه شيء بأس اللي بعده ها فيقب بس يدينه التلات شاكلي لكن الخميس مش شخالين. الخميس عشان فيه ملوقف يدينه مش شكال بس خميات الناس اللي هم الخميس اللي جاي السبب مش هيعدام مش هينفع القصه طويله في شغل كتير ونازل تبقى منصه خلاص كده يا صح ja, hier is het over. Hier is het over. Hier is het over. Hier is het is dat is wel een <SILENCIO> vraag. Uw De De Thank <laughs> you.